111. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 112. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم الوفاق حتى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 لَذَنّ لَمْ يَتَغَيّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّاتِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُ فِجَامٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّه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 فَكَقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له وقول معروف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 119. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 ولو نشاء لارينا كهم فلا عرفتهم بسمه ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حث. تاَنَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُواْ وَصَدُواْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُواْ قُرْرَ الرَّسُولَ من